لا ظل أشواق يلفحني ويصير من براكيني وصبري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني لظل ظل أشواق يلفحني ويصير من براكيني وصبري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني وما شوق إلى ليلى ولا للخرد العين ولا للعيون نجلاء الحظ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 عدنا أعدنا عزة الدين وصون النصر في أرض وفيها ألف مدفون قضون الله نحبهم على أطراف مسنون وصون النصر في أرض وفيها ألف مدفون قضون الله نحبهم على أطراف مسنون وخطوا بالدم القاني القاني سناعز وتمكيني وأحي في حن يا نابقى يا مجد حطيني وخطو بالدم سنا سنعزل وتمكيني وأحيوا في حنايا نابقى يا مجد حطيني إلى القادات في الشيشان أبعث شجو مشجوني أبعث الأشواق علشوق عل يحدوني إلى القادات في الشجان أبعث شج ومشجوني إليهم أبعث الأشواق علشوق عل يحدوني وانتظر الصدا منهم لعل الصوت يشفيني فقد هم الفؤاد بهم وما عنهم يسليني وانتظر الصدا منهم لعل الصوت يشفيني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 اشواقي يلفحني ويسهر من براكيني وصبري لم يعد يقوى على اخماد ما فيني تظل اشواقي يلفحني ويسهر من براكيني وصبري لم يعد يقوى على اخماد ما فيني لَضَلَّ أَشْوَاقِي الْفَحْنِ وَيُسْعِيرُ مِنْ بَرَاكِينِ وَصَبْرِي لَمْ يَعُدْ يَقْوَى عَلَى إِخْمَادِ مَا فِينِ لَضَلَّ أَشْوَاقِي الْفَحْنِ وَيُسْعِيرُ مِنْ بَرَاكِينِ وَصَبْرِي لَمْ يَعُدْ يَقْوَى عَلَى